ما يفرقنا معا كل عمرك إلا هي عسى يومي قبل يومك وعد مغيب عن عينك مغيب وعد مرخص فحبتنا حبيبي ساعة الفرقة أبها اخر همومك ما ياخذني إلا الموت إلا الموت عيك العمرك إلا هي عسى يومك يضل يومي وعد ما عن عينك ما غيب وعد نرقص محبتنا حبيبي ساعة الفرقة ابيها اخر همي This one. En ik heb gevoeld, ik heb gevoeld, ik heb gevoeld, ik heb gevoeld, ik ik heb ik heb gevoeld, ik heb gevoeld, ik heb gevoeld, ik ik wat teدري راحتي قربك, قربك وفي قلبك انا مرتاح انا لو افقدك لحظه حبيبي أبجد Allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, وأكون ولا عشق غير امن الله على قلبك على قلبك وحبك بالحفظ والصون حبيبي ما ابي تشغل بطاري البعد تفكيرك أبيك وكل اللي احبك احبك وكل شي الغلط حبك قلبي ما يبغي سواك ولا